بسم, بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المندة ويروي لنا جازي في كتابه عن الإسلام الأنجلسي رسالة ذلك الكاتب الأسفاني الفارو الذي كان يأتى شد الأسى لغة اللاتين والأريق والإقبال على لغة المسلمين فيقول إن أرباب الخصمة والتزوق سحرهم رميون الأدب العربي فاحتقروا اللاتيني وجعلوا يكتبون بلغة قاهريهم دون غيرها وساء ذلك معاصرا كان على نصيب من النخوة الوطنية أو كان من نصيب معاصري فأكف لذلك مر الأسف وكتب يقول إن إخوان المسيحيين يجبون بشعر العرب وأقاصيصهم ويدرسون التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون ولا يفعلون ذلك لإضحابها والرد عليها بل اقتباس الاسلوب العربي الفصيح فأين اليوم من غير رجال الدين من يقرأ التساثير الدينية للثورات والإنجيل وأين اليوم من يقرأ الأناجيل وصحف الرسل والأنبياء وأسفاه إن الجيل الناشئ من المسيحيين الأذكياء لا يحسنون ادبا أو لغه غير الأدب العربي واللغة العربية وإنهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة باغلى الأثمان ويترنمون في كل مكان بالسماء على الزخائر العربية في حين يسمعون بالكتب المسيحية فيأنفون من الإضغاء إليها محتجين لأنها شيء لا يستحق منهم مؤنة الإلفات سيال الأسى المسيحيين قد نسوا لغتهم فلن تجد فيهم اليوم واحدا في كل ألف يكتب بها خطابا إلى صديق أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب وقد ينظمون بها شعرا يفوق شعر العرب أنفسهم في الأناقة وصحة العدبة. وقد قال دانتي إن الشعر الإيطالي في تقلية وشاع نظم الشعر باللغة العامية في أقليم دروزينس حيث تلتقي الأمم اللاتينية في الجنوب فانتشر من ذلك الأقلين أولئك الشعراء الجوالون الذين عرفوا باسم التروبادور واشتق الأوروبيين اسمهم هذا من كلمة التروبر وقيل في رأي بعض المستشرقين إنها مأخوذة من كلمة طرب أو طروب وان اسم قصيدهم تنزو ماخوذ من كلمة تنازع العربية لأنهم كانوا يلقون الشعر جالا يتنازعون فيه المسافر والدعاوى كما يفعل القوالون حتى اليوم بين أبناء البادية المحدثين. ولوحظ بين اوزانهم واوزان الرجل الاندلسي تشابه جد قريب وقد ظهر الزجل قبل ظهورهم وتغنى به المطربون وتداوله المنشدون في البيوت والاسواق ووجدت في اشعار الاوروبيين بشمال الاندلس كلمات عربيه واشارات الى عادات لم توجد بين قوم من غير المسلمين وهي تخميص الغنائي واقتصاص الأمير بالخمس منها ولم تنقطع الصلة بين الأدب العربي أو الأدب الإسلامي على الجملة وبين الأداب الأوروبية الحديثة من القرن السابع عشر إلى اليوم ويكفي لإجمال الأثر الذي أبقاه الأدب الإسلامي في أداب الأوروبيين أننا لا نجد أديبا واحدا من نوابع الأدباء عندهم خلا شعره أو نثره من بطل إسلامي أو نادرة إسلامية، ومنهم شكسبير وأديسون وتيرون وتوفي وكول رجع وشلي بين أدباء الإنجليز، ومنهم جيسي وهاردر ولسمر وهيني بين أدباء الألمان، ومنهم فولسير ومانسيو وهيغو بين أدباء الفرنسيين، ومنهم لافونتين الفرنسي. وقد ترح باقتدائه في أساطيره بكتاب كليلة ودنة الذي عرفه الأوروبيون من طريق المسلمين ولقد تأثرت القصة الأوروبية في نشأتها لما كان عند العرب من فنون القصص في القرون الوسطى وهي المقامات وأخبار الفروسية ومغامرات الفرسان في سبيل المجد والغرام وترى طائفة من النقاد الأوروبيين أنفسهم أن رحلات التي ألفها سويفد ورحلة روبنسون كروزو التي ألفها ديفوي مدينة لألف ليلة وليلة ورسالة حي ابن يقظان التي ألفها الفيلسوف ابن طفيل وقد كان لألف ليلة وليلة بعد ترجمتها إلى اللغات الأوروبية أول القرن الثاني عشر أثر يزيد على كل آثارها السماعية قبل ترجمة المضبوعة واقترنا ذلك بنقل التصانيف الأخرى التي من قبيلها فأصبح الاتجاه إلى الشرق حركة مألوفة في عالم الأدب كما كانت مألوفة في عالم السياسة والاستعمار على أن المدرسة المجازية الحماسية في أوروبا أوروبا القرون الوسطى، إنما هي وليدة الحياة الحماسية المجازية التي صرت إلى الغرب كله من فاتح العرب والمسلمين بالقدوة العملية التي لا تتاك منها ويعتقد أبا الكاتب الإسفاني المشهور كما يرى القارئ في موضع آخر من هذا الكتاب أن أوروبا لم تكن تعرف الفروسية ولا تدين بادابها المرعية ولا نخوتها الحماسية قبل وفود العرب إلى الأندلس وانتشار فرسانهم وأبطالهم في أقطار الجنوب وهو اعتقاد يعززه كثير من الاسانيد ولعل اقوى الاسانيد التي تعززه ذلك النموذج العسكري الجديد الذي لم يكن معهودا في ابطال الوقائع الرومانيه او الاغريقيه وذلك الغرام الملتهب الذي لم يسبق له نظير في غزل الغربيين من اهل الجنوب او الشمال وذلك التقديس للمعشوقه على نمط العذريين او على النمط الذي أجاز لمتصوصة المسلمين أن ينزجوا بين نغمة العبادة ونغمة التشبيب ولم يكن تشبيب العاشق بالحبيب في أداب الغرب إلى هذا المقام وقد دلت المفردات العربية التي أضافها الأسفان وأهل البرتغال إلى لغتهم ما يملأ معجما غير صغير ولكن العبرة مع ذلك لدخول تلك المفردات في الحياة الاجتماعية والمقاصد النفسية لا بمجرد دخولها في صفحات المعجمات فإنها لم تتمثل على الألسنة إلا بعد أن تمثلت في أحوال المعيشة ونوازع الإحساة والتفكير ومن هنا يؤذى إليها من فال الإيحاء والتوجيه أضعاف ما يؤذى إليها من ثال النقل والترقيم الفنون الجميلة كنان جميلان لم يكن لهما نصيب كبير في الحضارة العربية وهما التمثيل والتصوير بنوعيه ونوعاه هما الرسم والنحت اي صنع التماثيل وشان العرب في ذلك تشام كثير من الامم الشرقية او العربية فان التمثيل والتصوير لم يكون في التاريخ القديم من الفنون الشائعة بين شعوب الحضارة ولا بين البداوة من باب أولى وقد نشأ التمثيل حيث نشأ في بلاد الأغريق من بعض الشعائر الدينية التي كانت في موسم إله الخم والصبوة ديونسيس. وكان في أول عهده مقصورا على الرقص والغناء. ثم أضيف إليه ممثل واحد يشغل الوقت بين الرقصات والأغاني ببعض بعض الألعيب ثم أضيت إلى الممثل الواحد زميل فزميلان وتعددت الأدوار في العرض الواحد سبعا لهذه الزيادة وهذا سنوية، حتى نشأت الرواية المسرحية على وضعها المعروف عند قدماء الأغريق الشعوب التي خلت عباداتها الدينية الأولى من أمثال هذه الشعائر لم تخلق فيها فرصة لتطور فن تمثيل على هذا المنوال وربما كان في المجتمع العربي سبب آخر من الأسباب التي حالت دون تطور التمثيل من أصل اجتماعي غير يصول العبادات فإن التمثيل لبعض الفنون التي ترتبط بالحياة الاجتماعية أوسق ارتباط ولا يعقل التمثيل في بيئة لم تتعدد فيها أدوار الحياة الاجتماعية على حسب اختلاف الأعمال والصناعات والمشارب والطبقات فإنما يقوم التمثيل من الناحية الاجتماعية على التجاوب بين الأفراد والأسر كلما تعددت العلاقات وتنوات المطامع والنزعات ولم يكن في مجتمع البداوة مجال كبير لهذا التجاوب الكثير بين أسرة وأسرة وبين إنسان وإنسان وما كان من ذاك قائما في حياتهم البداوية أو حياتهم الحضرية فقد وجد الكفاية للتعبير عنه في القصائد والاغاني والعاب الفروسية ودروب المساجلات والمفاخرات التي تتفق لهم من حين الى حين اما التصوير فقد قيل في تعليل نقصه عند العرب اقوال شتى لا تستند الى رأي جدير بالاقناع ومنها ان قلة التصوير من قلة الاحساس او قلة انتباع المحسوسات في النفس بتلك القوة التي تفيد عنها فتلتمس لها مخرجا بالتمثيل والتلسين ولما قيل ان التصوير لم يبلغ مداه من التوسع والارتقاء في الحضارة العربية لأسباب دينية قال المتهمون للقريحة الثانية ان تحريم الصور والانصاب انما هو نتيجة لضيق الحظيرة ونضوب الحس وليس هو بسبب الأصيل لإعراض العرب عن رسم الصور ونحت التماثيل. قالوا ولولا قطاع الطعاطف الحي بين العربي وبين الحيوان لما صدف عن تشبيه الأحياء وتصويرها في الأبنية والأوراق كما صنع أبناء الأمم الأخرى في الشرق القديم ولكن الصحيح الذي ينتاه أصحاب هذه الأقويل أن الشعوب الأخرى لا تعرف تعاطفا حيا بين الإنسان والخلائق الحية التي تلازمه أو تقوى لا أكرم من التعاطف الذي كان بين العربي والجواد أو الناقة أو كلب الصيد أو ظباء السلاة ومهاها وطيورها وسائر حيواناتها وقلما نظم شاعر عربي في عهد البجاوة قصيبة من الشعر إلا استهلها بوصف محبوب. أو وصف جمل أو ناقة أو وصف جواب كريم ولم يشبه الشعراء في أمة من الأمم القديمة جمال الأحباب والحسان بجمال المها والزداء كما فعل شعراء العرب الأسبقون ومن اقتدى بهم من الشعراء اللاحقين وهذا ولا شك إحساس نافذ وقد وجد سبيله إلى التعبير بفن من الفنون الميسورة لأبناء الصحراء إذ ليس التصوير وحده وسيرة للتعبير عن الإحتاج ولا فيما في التعبير في بيئة بدوية تُمتنع فيها أدوات التصوير وجدير بالذكر في معرض الكلام على تحريم الصور أن هذا التحرين قد دان به أناس كثيرون في آسيا الصغرى واشتهر به طائفة كبيرة من ثوائف الكنيسة الرومانية الشرقية عرفت باسم محطم الاصنام أو الأيقونات وكانت دعوتها في القرن السابع مقدمة لانفصال الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية ولم تخل الكنيسة الغربية بعد هذا الانفصال من أجباع أشداء يدينون بمذهب أولئك المحرمين ولولا احتضان المعابد لفن النحي والتصوير لكان من المشكوك فيه أن تفي المطالب الاجتماعية وحدها في أقطار أوروبا بحاجتها هذين الفنين وحاجة المشتغلين بهما من نوابع المصورين والمسالين. ويجوز أن يقال في هذا الصدد إن الفرق بين العرب والأوروبيين في تطور النحت والتصوير إنما هو فرق بين تخطيط المسجد وتخطيط الكنيسة كما توحيه العقيدة. ثاني. فلم يكن في الإسلام محل للوسطاء بين الله والإنسان، وليس فيه من سما محل لأسرار الكهانة ومحاريبها، ولا لتجسيم الإله والقديسين، وليس بالمنظور من العبادة الإسلامية مع هذا لاتقاد أن تحتضن الفنون التي تزخرف المعابد بالصور والتماثيل، وليس افعل في تشجيع الفنون من رعاية المعبد. وغيرة العقيدة وهما قد فعل في ترقية سم البناء بين المسلمين ما فعلته الرغبة في تنجيد القديسين من ترقية النحت والتصوير بين الأوروبيين فالمسجد لا يحتضن الصور والتماثيل فلم يتسع لها المجال في الحضارة الإسلامية كما تسع لها في الأقطار الأوروبية ولكنه لا يمنع البناء الجميل والقباب الفافرة فكان هو أساس لفن العماره العربية الذي دار أجمل فنون البناء في القديم والحديث وقد كانت للسليقة العربية أو الشرقية سمة خاصة فيه تدل على طابع مستقل عن الأساليب التي اختبث منها العرب فنون البناء فمن الخطأ أن يقال مثلا إن الأسلوب البيزنطي هو أساس المدرسه التي اتخذت البناء في الشرق على هذا الطراز لأن الطراز البيزنطي نسحة من نفحات الشرق التي خالفت بينه وبين أساليب القارة الأوروبية من قوطية أو رومانية ولولا هذه النسحة من روح الشرق لما حدث هذا الاختلاف بين بناء بيزنطة وبناء الجرمان أو الصلياني ومما لا شك فيه أن العرب قد اعتمدوا على فنون البناء في الأمم التي سبقتهم إلى هذه الفنون ومنهم الفرس والروم والمصريون وأنهم قد استعانوا بالبنائين من القدس والأرمن في كثير من العمارات ولكن الذي لا شك فيه كذلك أن اليد الصانعة لم تكن في الحقيقة إلا الأداة المعبره عن الروح العربية التي لا تلتبس بغيرها ومن ذا الذي يتملى منظرا من مناظر القصور العربية ويعزل بينه وبين رشاقة النخلة الهيثاء وخصة الفرس الضامر وهودج الحرم المكنون وتناوب الحياة بين الفضاء والظلال ومن ذا الذي ينظر إلى تلك الاقواس والنوافذ ولا يعقد الثلة بينها وبين الحافر طارة والخف طارة أخرى بل المنزل الذي يسمع المقابلة بين المصاريع والقوافية في الشعر العربي ولا يلمح المصدر الذهني الذي أوحى به ناسلا في الأنصاق والمقابلات أو في المربعات المتقابلة كما ظهرت في أول بناء مقدس حج إليه العرب وهو البيت الحرام فالروح العربي قد أطفى مثاله على طراز البناء المنسوب إليه بغير مراء فلا يرى الناظر بنية عربية ثم يخطر له أنها من وحي أوروبا أو وحي الصين أو وحي فارس على تشابه الطرز والأقالين في بعض الصفات ونحسب أن هذا الطابع هو الذي منع اقتباس الطراز العربي بتفصلاته في الأقطار الأوروبية التي تصلت بالحضارة الإسلامية لأنه إما أن يكون طراز أقليم أو تراز مسجد وكلاهما لا يقتبس بتفصيل لاختلاف المناخ والعقيده والمراسم الدينيه ومن هذا اقتبس العربيون ما وسعه اقتباسه من طراز البناء العربي متفرقا في القصور والقلاع والاماكن التي لا شأن لها بالعقائد والمراسم الدينيه فشاع في على عهد الملك الياسا بات وما بعده بعض النقوش البارزة التي أطلقوا عليها اسم النقوش العربية أرابيس وبنوا قلاعهم بعد الحروب الصليبية على طراز يقارب الطراز العربي في مضاعفه الجدران وإقامة البروج وما بينها وتخطيط الحصون المركزة ويقامة الأبواب المنحرفة ذات الزوايا القائمة التي تحول دون استخدام الباب عند الوصول إليه لتصويب القذائف. إلى الاثنية الداخلية وقد اخذوا من الكنائس الشرقية التي تأثرت بالفراز العربي ان من الزوايا والبروج المستديرة لم يكن لبنات الكنائس عهد بها في الغرب قبل الحروب الصليبية ولا ادل على مدى السلطان السني الذي كان لمطنوعات العربي بين الاوروبيين من محاكاتهم لها بغير تصرف فيها دون ان يفهموا معناها ومنها ما كان حروفا مكتوبة ينقلها الصياغ وهم لا يحسنون قراءتها لأنهم حرصوا على محاكات الزخارف والمزركشات العربية كما رأوها على الأقمشة والمعادن والأقشاب المرصعة أو المنقوشة. وقد ذكر الاستاذ توماس آر في كتاب تراث الإسلام أنهم عثروا في أيرلندا. على صليب من مصنوعات القرن التاسع على الارجح نقشت البسملة على زجاجة في وسطه بالحروف الكوفية واشتملت تنيسة بمدينة فلورنسا في منظر تتويج السيدة العذراء على انسجة بين ايد الملائكة منقوشه بالحروف العربية ودخلت الاشكال الشرقية على هذا النحو في ظهارات الصور وبين المناظر المرسومة على الجدران فكان لها نصيب في توجيه فم الرسم عند نهضته في القرون الوسطى على أن العرب لم يتجافوا الصور بكة في أوصور الجاهلية أو أوصور الدولة الإسلامية لأن أشعارهم حاسلة بأوصاف الدني والعرائس والتصاوير في الملابس والمداني والآمية وحلي الزينة وقصور الملوك والأمراء وقد أشار النابعة إلى دمي الرخام حين قال أو دنيه من مرمر مرفوعة دنية بأجرة شادة وقرمدة وأحصل بحاسة المرحوم أحمد تيمور باشا في كتابه القيم عن التصوير عند العرب نيات الأبيات التي تدل على انتشار الرسم والنحت ومصنوعات هذين الفنين في المباني والمصوغات والمنسوجات. التي يصنعها المسلمون وأتى على اسماء كثيرين من مصور العرب الذين صره لنقش الرسوم أو نحف التماثيل من المعادن والأحجار وليس بنا في هذا الفصل أن نتوسع في الشواهد والأمثلة التي تدل على وجود الصور والمصورين في الحضارة العربية فإنما يعنينا هنا أن العرب لم ينسردوا بالتخلق في فني التصوير والنحت. بين أمم العصور القديمة وأنهم لم يقصروا فيهما لنقص في الحاسة الفنية أو العواطف الحيوية وقد كان ذوقهم الفني زمنا من الأزمان قدوة للاوروبيين في مجال الفن الذي يعم القصور والبيوت والمصانع والأسواق ولا ينحصر في دوائر الفن ومراسم ذوي الموسيقى أما في الموسيقى فالاختلاف ظاهر بين الموسيقى العربية وموسيقى العصر الحديث في أوروبا من القرن الثامن عشر إلى الآن ولكن هذا الاختلاف لا يرجع إلى فارق ناطير بين الفترة العربية والفتره الأوروبية كما خطر لبعض المحدثين الغربيين في معرض المفاضلة بين العناصر والاجناس لأن الموسيقى العربية القديمة كانت على مثل هذا الفارق بينها وبين الموسيقى العربية في أطوارها الأخيرة فكانت موسيقى اليونان والرومان قائمة على الأغاني الحسية أو على الأنغام التي تصاحب الرقص والغناء ويتغلب فيها قصد الطرب على قصد التعبير وكانت الألحان الأوروبية إلى ما قبل القرن الثامن عشر الحان ترنيم وتنغيم، ولم تكن الحان تنسيق وتنويع على الأسلوب الذي سماه المحدثون بالهرمونية أو فن تناسق الألحان المختلفة. والأوروبي الحديث مع هذا لا يطرب لموسيقى الهرمونية فطره وارتجالا بغير تعليم أو تدريس. فإذا تعددت الأنغام وتفاوتت الطبقات واتسع نطاق التباعد بين القوافي المرددة فالسامع العربي يضل طريقه إليها ويشعر بالجهد والاعياء في محاولة التوفيق بينها وربط فواصلها وانتظار اللازمة التي تسري بين فصولها ولا بد له من إحاطة واسعة بمواضع الايقاع وطبقات الأنغام حتى يستثير تلك الموسيقى المركبة ويغتبط بسماعها اغتباط المرء بفنون الذوق والجمال وقد يكون على أوفى نصيب من الفن الموسيقي الرفيع ثم يستمع إلى توقيع جديد فينثر منه حتى يسيغه ويستعذبه بعد التأمل والأنام وفي ذلك يقول الأستاذ دودلس مور أستاذ الموسيقى بجامعة كولومبيا في كتابه من الأنشودة إلى الموسيقى العصرية إن السامع الذي تدرب على سماع النماذج السهلة خذيق أن يشعر بالانقباض إذا أحس أنه يضل طريقه عاجلا وهو يصغى إلى السيمفونية فليطمئن إذن ولا دأس على ذلك لأن ما يتفق له من هذا القبيل يتفق لغيره على نحو من الأنحاء بالغا ما بلغ نصيبه من التدريب والاختبار إذ أن قدرتنا على الانتباه المركز أديق من أن تتسع كثيرا لتعليق الاصغاء مع صحة السماع واهل الصناعة أنفسهم يرتاحون للمالوف من الموسيقى فوق ارتياحهم إلى الجديد منها لأن مجهودهم في الاصغاء إلى المألوف قليل بالقياس إلى الجديد ولكن الميرانة والدأب على الانتباه مع الصبر والتفهم يمهدان طريقا إلى الألفة ويعجلان بتمهيدا فتزداد القدرة على الاستيعاب استيعاب معاني الموسيقى الجليلة وآياتها الرفيعة أو فراغ مجيزة فالذي طرع على الموسيقى الأوروبية الحديثة من التنويع والتركيز قد داعد بينها وبين موسيقى اليونان والرومان كما بعد بينها وبين موسيقى العرب والشعوب الشرقية على التعميم ولم يكن طارئا على الفترة الأوروبية أو الفطرة الإنسانية وإنما كان طارئا من طوارئ المعارف والمخترعات بعد التوسع في علم الصوت وتركيب الآلات وتلقيح الموسيقى الحسية بموسيقى العبادات ثم بموسيقى السفحات الروحية والتأملات الفلسفية فقد تبعد الاختلاف بين الموسيقى القديمة والموسيقى الحديثة في اليوم الذي اتسعت فيه للاجتمال على العواطف الدينية والصلوات الالهيه واصبح السامع يصعي اليها في محارب العبادة وهو متهيء للخشوع والانابه الى عظمة الله والغوص في سرائر الاكوان فلما اتسعت الموسيقى لهذه تعبيرات العليا؟ لم يكن لها أن تضيق بتعبيرات الحكمة العميقة والبداهة الصوفية والنفحات العبقرية التي شاع سلطانها في أوروبا بعد وهم السلطان الديني فيها من جراء ثورات التمرد والتجديد وليس بعجيب من أجل هذا أن تكون بلاد الموسيقى الكنسية هي بلاد الموسيقى الهرمونية أو بلاد الموسيقيين الذين أدوا في العبرة والسيمفوني وسائر فنون الترفيه، وهي على الأغلب بلاد إسبانيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا، ثم روسيا التي شاع في كنائسها فرق الترفيه والشخصين، وقد يرتى النظر في هذا الصلب أن الأقاليم التي قضى فيها سلطان الموسيقى الكنسية مرة واحدة هي أقاليم ألمانيا اللوثرية. كان نصيبها من كبار الموسيقيين دون نصيب الأقاليم التي تصر فيها القديم بالحديث إلا أن الصلة لم تنقطع بين العرب وبين تطور الموسيقى العربية في هذا الطريق لأن الأندلسي البلاد التي تلقت فن الأنغام على العرب وامتزجت فيها الموسيقى الحسية بموسيقى العبادة عدة أجيال بعد زوال الدولة العربية فكان للإسبان رقص ديني ترعاه الكنيسة وتنعقد فيه الصله بين موسيقى الاقدمين وموسيقى المحدثين. ومن الحقائق المقرره أن أبناء اوروبا العربية كانوا يتعلمون أثانين الانغام على أساسية من العرب الأندلسيين وأنهم نقلوا أسماء بعض الالات بألفاظها العربية تبقى في اللغات الأوروبية حتى اليوم بعد تصحيف يسير فكلمة لوت من العود، وكلمة نترة من النقارة وكلمة فليت أو المساح الموسيقي من أقليج وكلمة ريبيت من الرباب وأزياء الفنانين التي توارثتها أوروبا بعد تفجر أسبابها قد بقيت مشابهة لأزياء المغنين وحين في المغرب يتجملون كما يتجمل القيام فيرسلون الشعراء ويظلون الخدود ويكحلون الجفون على أن بعض الأوروبيين الخبراء بتاريخ الموسيقى العربية كالأستاذ فارمر يرون أن العرب قد سبقوا الأوروبيين إلى نوع من الهرمونية يسمونه التركيز ويعنون به توقيع النغمه الواحدة من عدة طبقات في وقت واحد وهو غير الهرمونيه كما تفهم اليوم ولكنه خطوه اليها من طريق الترنيم المعهود